فالقى حبالهم وأصيهم وقالوا بعزة فرعون إن لنا نحن الغالبون فالقى حبالهم وأصيهم وقالوا بعزة فرعون إن لنا نحن الغالبون